وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم لم تخزونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاتحين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مفضقا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 يريدون ليطفئوا نور الله بأفوابهم والله مسم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أغسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الزين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدركم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 فآمن الصائفة من بني إسرائيل وكفر الصائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين